أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى قد أكرم أمة حبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمكارم العظيمة والفضائل الجسيمة قد ميز هذه الأمة عن سائر الأمم بما حباها به من خصائص, من خصائص كريمة ما وجدت عند غيرها من الأمم هذه الخصائص هي محاسن هذا الدين الذي أنزله الله جل وعلا على هذا النبي الكريم وختم به, وختم به الرسالات السماويه كلها دين ارتضاه الله جل وعلا لعباده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذا الدين القويم الذي ما ترك الله جل وعلا فيه خيرا ومصلحة من مصالح العباد إلا وبينه لهم ودلهم عليه وأمرهم به وحثهم عليه وما ترك مفسدة وشرا تبعدهم عنه فيها ضررهم في دنياهم وفي آخرتهم إلا وحذرهم منه ونهاهم عن شره وعن فعله هذه الأيام أيام يستعد فيها طائفة من الناس من ملة غير ملتنا ومن دين غير ديننا وهم وهي ملة النصارى يتهيأون للاحتفال بعيدهم ولا عجب في ذلك لأن الله تبارك وتعالى أعطى لكل أمة أعطى لكل أمة من الأمم ما به تحتفل وما به هو من خصائص دينها إلا أن هذه الأمم كلها وجميعها تختلف عن أمة الإسلام وعن ملة نبيه عليه الصلاة والسلام أنها أمم قد بدلت وحرفت من دين الله تبارك وتعالى ولم يعد الدين الذي بين أيديهم هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لهم وبعث به نبيهم عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام هذه الأمة لها دينها وه... ولها عيدها وهي تحتفل به كسائر الأمم من أصحاب الديانات السماوية أو من غيرها من الديانات الشركية على اختلاف مللها وتنوع مشاربها. العجب ليس في هذا إنما العجب في من هم من ملة النبي عليه الصلاة والسلام ممن هم من هذه الأمة ممن يدينون بديننا ويتكلمون بألسنتنا ويتكلمون بألسنتنا وربما يصلون معنا ويزاحموننا في اعمالنا يشاركون هؤلاء يشاركون هؤلاء في اخص امورهم وشؤونهم يشاركون هؤلاء في اعيادهم وكانهم لم يعلموا أن نبيهم عليه الصلاة والسلام قد حرم عليهم ذلك وأن نبيهم عليه الصلاة والسلام هديه هو مخالفه هؤلاء هديه وصنته مخالفه هؤلاء اليهود والنصارى فيما هو من خصائص دينهم وملتهم لا يشاركونهم عباداتهم ولا يشاركونهم أعيادهم لا يتشبهون بهم ولا يتبعون هديهم وسمتهم هذا من دين الله تبارك وتعالى ومن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أكده في مواقف كثيرة وفي أعمال متعددة في هذا الباب يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وجد المشركين يحتفلون بيومين هي من اعيادهم فقال عليه الصلاه والسلام ان الله قد ابدلكما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الاضحى ان الله تبارك وتعالى قد ابدلكما عن هذه الأعياد، عن هذه الأعياد كلها. وعيد النصارى كان موجودا آنذاك، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إلا أنه ما ذكر عيدا لليهود ولا عيدا للنصارى، وهم أهل كتاب. وهم أهل كتاب إنما ذكر وحث على عيدي المسلمين عيدان فقط لا ثالث لهما لا في أعياد المشركين ولا في من تشبه بالمشركين فأحدث أعيادا شبيهة بهم النصارى يحتفلون بميلاد عيسى فابتدع الفاطميون الشيعة الأخباس عيدا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان ولا عرفه أصحاب النبي الكريم وهم ساداتنا وأئمتنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فقالوا نحتفل كما يحتفلون ونفعل كما يفعلون وظل سعيهم وخاب عملهم لأن الله جل وعلا لا يقبله منهم ولا من غيرهم لقون نبينا عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس فيه أمرنا فهو رب أي مردود على صاحبه مهما كان, مهما كان صاحبه ومهما كان ذلك العمل ومهما كانت نيات ومقاصد أصحابه فهو مردود لأنه ضلال ومن أحدث في دين الله تبارك وتعالى وابتدع فيه ما ليس منه فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة عليه الصلاة والسلام كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله هؤلاء الكثير من المسلمين مع الأسف الشديد في مثل هذه الأيام يقومون كما يقومون كقيام أعداء الله ويسعون كسعيهم يتهيأون ويحتفلون باحتفالهم وقد نهوا عن ذلك يطلبون الزلفة منهم ويريدون أن يتقربوا إليهم ومهما فعلوا بل ومهما حاولوا فإن سعيهم فإن سعيهم مردود عليهم لن يرضوا عنهم ولن يحبونهم ابدا مصداقا لقول ربنا جل في علاه ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور رب العزه والجلال يبين حقيقه القوم ويبين حقيقه من يسعى اليهم وقد أهانهم الله تبارك وتعالى ويسعى إلى التقرب منهم وقد أزلهم الله عز وجل إذ العزة لم يجعلها الله تبارك وتعالى إلا لأهل الإيمان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون حرم الله جل وعلا علينا إخوة الإيمان أن نتشبه بالقوم في, في جميع أعمالهم وخصائصهم ومن أخصها في أعيادهم لأن الأعياد لها ميزتها لها ميزتها في ظهورها والإعلان بها فمن فعل ذلك فإنما أظهر ما من أجله هؤلاء يحتفلون وإنما يحتفلون كفرا بالله وشركا به تبارك وتعالى يقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قال ائمه التفسير وعلى رأسهم مجاهد عليه رحمة الله وغيره المقصود بها أي ولا يشهدون الزور أي أعياد المشركين أي أعياد المشركين, أي أعياد المشركين وهذا الذي اتفق عليه أئمة الإسلام ولم يعلم فيه مخالف أنه لا يجوز للمسلمين أن يشارك المشركين في أعيادهم والنقول عنهم كثيرة جدا من أهل المذاهب كلها إلا أننا سنذكر نقلا أو اثنين عن, أئم عن إمامين من أئمة المالكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ردا على أولئك الذين يتشدقون ويكذبون أنهم أتباع مالك وهم أول من يخالفه أتباع مالك على الحقيقة هم الذين يتبعونه في الأصول قبل الفروع في مسائل الاعتقال قبل المسائل الفقهية أو غيرها قال ابن الحاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى من كبار أئمة المذهب في كتابه المدخل لا يحل للمسلمين أن يسعوا للنصارى ان يسعوا يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحه عيدهم لا لحما ولا ايداما ولا ثوبا ولا يعاونون على شيء من دينهم لان ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. قال بعد ذلك وهو قول مالك وغيره قال لم أعلم أحد اختلف في ذلك أي قال بخلاف هذا من العلماء والأصل في المسلمين أن يسمعوا لعلمائهم ولأئمتهم وأن يأخذوا دينهم عن أهله. وأصحابه الموثوق بهم وخاصة في هذا الزمان وخاصة في هذا الزمان الذي من أعظم فتنته وسائل الإعلام وسائل الإعلام التي من أبرز وظائفها أنها, أنها تقدم أنها تقدم نماذج من أناس ساقطين أنها تقدم الرويبضات ممن خبثت عقائدهم وفسدت نواياهم ومقاصد ومقاصدهم يتكلمون في دين الله بما شاءوا هذا يطعن في أصحاب رسول الله ويحط من قدر امهات المسلمين يسب أصحاب النبي الكريم يسب أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الخبيث الذي علم حاله في أرض الجزائر كلها ولم يبقى إلا أن يؤخذ على يديه أن يؤخذ على يديه بقوة السلطان وبقوة القانون لأن هذا تجرأ على أصل من أصول هذه الأمة تجرأ على دين الله تبارك وتعالى والواجب على ولاه الأمور أن يضربوا على أيدي هؤلاء وأن يعاملوهم معاملة فيها الحزم وإلا لفسد أمر الناس وكانوا سبباً في فتنتنا وأي وأ وأية فتنه تكون أعظم من تلك الفتن التي نسمعها ونعاينها على أرض العراق والشام واليمن بسبب هؤلاء الأخباف أعداء دين الله تبارك وتعالى وأعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من مثل الدعي الآخر الذي يتكلم باسم الدين لأنه كان في يوم من الأيام موظفا في وزارة الشؤون الدينية وقد طرد ولله الحمد والمنى يتكلم عن أن الردة في دين الاسلام أن الردة في دين الله والردة عن دين الله تبارك وتعالى أمر عادي لا شيء فيه وكأن حكم الردة قد رفع من نصوص الشريعة كلها ويتبجح عامله الله بما يستحق ويتبجح أن على الإنسان أن يعتقد بما شاء إذا كان مسلما ثم أراد أن يعتقد دينا آخر فلا شيء في ذلك حتى أن الصحافي أو الصحف الذي يحاوره تعجب من قوله كأن هذا كأنه أراد أن يقول ولكنه ما قال وليته قال اتق الله في نفسك واستحي على عرضك أن تتكلم في أمر هو أكبر منك أن تتكلم وأن تتواجه آلاف المسلمين على هذه الأرض الطيبة التي وطئتها أقدام الصالحين الفاتحين ممن غرسوا هذه البذرة الطيبة على هذه الأرض بذره الإسلام وبذرة السنه وستبقى إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى أمثال هؤلاء لا يجوز لمسلم أن يسمع لهم ولا أن يلتفت إلى قولهم والواجب على المسلمين جميعا أن يقوموا في وجوههم وقفة رجل واحد حازم غيور على دينه وغيور على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعود إلى الرجال ونعود, ونعود إلى العلماء واسمع إلى قول ابن القاسم الإمام صاحب الإمام مالك عليهما رحمة الله تبارك وتعالى المتوفى في سنة اثنتين وتسعين بعد المئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة الطيبة التي يرصخ فيها هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء هذه الجملة التي استحسنها شيخ الإسلام ابن تيمية فذكرها في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يقول ابن القاسم من ذبح بطيخه يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا من ذبح بطيخة جانب الطيخة والذي الله تقولون قلتما وذبحها هذه الأصل أنها لا تذبح ولكن هم أنه فعل هذا لأجل هؤلاء ومشاركة لهم في عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا أي وقع في هذا الإثم العظيم وهذه المعصية الكبيرة نسأل الله جل وعلا العفو والعافيه اذن هذا ديننا الذي ندين به ربنا وهذه اقوال ائمتنا وعلمائنا في هذه المساله بل من اقوالهم ومن اقوال كبارهم قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عمر الفاروق قال لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطه تنزل عليهم فإن الله جل وعلا يوشك أن ينزل عليهم سخطا منه عذابا فلا تدخلوا هذه الكنائس في مثل هذه الأيام وقال رضي الله تعالى عنه اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم أي لا تشاركوهم فيها لا من قريب ولا من بعيد لا بالمشاركة المباشرة أو بالغير المباشرة كأن تبيع لهم ما يحتفلون به من تلك اللوازم أو من تلك المأكولات كل ذلك يدخل في هذا الأمر بل إن هذه المسألة جعلها بعض الأئمة العلامة على اسلام أهل ذلك الزمان قال ابن ع... قال ابن عقيل عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تعرف الإسلام, الإسلام من أهل زمان فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب المساجد ولا ارتفاع أصواتهم بلبيك ولكن انظر إلى موالاتهم ولكن انظر إلى موالاتهم لأعداء الشريعة إذا كانوا يوالونهم فهم على دينهم وهم على ملتهم لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بخلاف ذلك حرم عليهم موالاتهم ومحبتهم ومشاركتهم في أفراحهم واحتفالاتهم قال رب العزة والجلال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يا أهل الحق هؤلاء كفروا بما جاءكم من الحق قبل أيام قليلا أو قبل شهور كان هؤلاء يسخرون من نبينا عليه الصلاة والسلام ويستهزئون به وينالون من عرضه على وسائل الإعلام بأقبح الصور والألفاظ والأشكال عياذا بالله تبارك وتعالى والقوم هم القوم لم يتبدلوا ولم يتغيروا ولم يتبرأوا ولم يتبرأوا من فعلهم ولا من صديقهم ألم تقم فرنسا برمتها رافعة, رافعة الرايات أنهم جميعا على ما عليه هذه الجريدة القبيحة الخبيثة يعني من الطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام ثم نعتقد خلاف ذلك ثم نواليهم ونحتفل بأعيادهم واسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام الذي هو, الذي هو مسك الختام في هذه المقالة والكلام قال ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم لأن الذي تشبه بهم لا شك ولا ريب أن قلبه مال إليهم هذا في الدنيا هذا في الدنيا والجزاء يوم القيامة يكون بحسب يكون بحسب الأعمال والمقاصد في هذه الحياة الدنيا من تشبه بقوم فهو منهم أي سيحشر معهم يوم القيامة هو في حكمهم في هذه الحياة قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند هذا الحديث وأقل أحواله التحريم أي تحريم التشبه بهم قال وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لقول الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذه عقيدة الولاء والبراء التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى والتي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام اوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله نسأله جل في علاه نسأله تبارك وتعالى أن يجعل ولاءنا في من أطاعه واتبع سبيله ورضاه نسأله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع هدي نبينا والسير على اثار سلفنا إنه سميع مجيب أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك